نحن نقُّ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَو حَدنا إلَيكَ هذا قُآانَ وَإِنكُتَ مِن قَبِه وَإِن كُتَ مِن قَبهِ لَِنَ الغافلين إذ قَا يُسُفُن أَبيأَبَتِ رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقص الرؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو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 كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ ابانا لفي ضلال ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض ينخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائلا لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون ارسلهم معنا وذئب يرتع ويلعب واننا لهم لحافظون قال اني لا يهزنني ان تذهبوا بي واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة ان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 بَنَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم وسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلا دلوهم وقال يا بشرا قال يا بشرا ماذا غلام واسروا بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا, عسى أن ينفعنا اتخذه وردا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا اننا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعتدت لهم متكئا وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ نَسِكًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيغ منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن أأرواب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أسماء انزل الله بها من سلطان ان الحكو الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في استجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وقال الملك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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 بعد ذلك سبع شذاد ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه غث الناس وفيه يعصر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 بِكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أو فِي الْكَيْنِ وَأَخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ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 الكاين فارس المعناء اخانا نكتل فارسل معناء اخانا نكتل وان ما له لحافون قال هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الرحيم ولما فتحوا متاعه وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونمير اننا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير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 ما استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف مَا كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال وعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمين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 وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا اننا بنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 نَحْوُهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ لَتَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِظًا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 والعزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُم جَاهِلُونَ قَالُوا أَأَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا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 تَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُ قَالُوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّ يَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 وَمَا كُ تَ لديهِمْ إذْ أَجمَعُون أَمْرَهُم وَهُم يَمْكُرون وَماَا أَكْسَوَّاسِ وَلَ حََصتَ بِ مِنين وَماَا تَسْأَلُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجُ إِنْهُو إِلَّا ذِكْرُ للِ العالممين وَكَأَين مِنْ آيَتِين في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَفْزُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مِنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ضَارِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ الساعة بَغْتَةً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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمة لقوم